بوك تو سيفة إن توانتخ سبعة وعشرون سبعة وعشرون انديو تاو آنكمز في الفندق الوصول, في الفندق. الوصول het i e ek kamer vir my ein dakom gofa tonlia aan doe kom gofalia ek het kamer bespreek lakka ha to aan dakom gofa lakka ha aan my naam is miller is miller is miller Ik لغرفة سرير واحد. احتاج لي سرير واحد. Ik ben nodig een dubbel kamer. سريرين. احتاج لي كم سعر الغرفة للليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ اكول graag een kamer met een غرفة مع حمام بانيو. اريد غرفة مع حمام بانيو. اكول graag غرفة مع حمام دوش. Oorig ghurfa ma hammam dush Kan akti kamir seen A yumkin an ara al ghurfa A yumkin ara al ghurfa Is daar a moter hyr A yujad huna mawqif sayarat A yujad huna mawqif sayarat Is dar a kluis hyr اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات is daar 'n fax hier ayujad huna jihaz fax ayujad huna jihaz Here is the slatel is die business Here is my business Here is my business Here is my business Here is my business is on byt? Meta yakoonu al-ifthar? Meta yakoonu al Hoe laat متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ Hoe متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟